أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارًا, نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا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 توبوا إلى الله توبوا الى الله توبوا الى الله توبه نصوحا عسى ربكم ان يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جن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 اتمم لنا نورنا ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير تي بي قرآن صوت في آفاق الحياة فَيُرْجَى